وَضْرِبَ لَهُ مَثَغجُ لَن جَعلنا لِحَدهِ مَا جَّتَين مِنْ أَعْنابِ وَحَفَفْنهُماَا وَحَفَفْنَاهُماَا بنَخْلِ وَجَعلناَا بَنَهُماَا زَرع كِلتَ الجََّتَين آتَت أُكُ ها وَلَمْ تَظلِم م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 ق لَ صَاحبهُ وَهُو يُحاوِرُهُ أَكَفَْتَ بِالَّذ خَلَقَك أَكَفَْتَ بَِّذ خَلََكَ مِنْ تُ رَبِثَُّ مِنْ النُطُفَه ثمَُّ مِنْ النطُفَةٍ سُمَّ سَووَكَ رَجُلََا لكنِهُ اللهَّهُ وَلَا أُشْرِكُ بَِبّ أَحَدَا وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَسَ رَبّأَ يُؤْتَ خَيرًا مِن جََّتِكَ وَيُْرسِ عَلَيهَا وَيُررسِ عَلَيهَا حُصبَانَ مِنَ السَّم إَ تُصِْحَ صَعيدًا زَلَق أَْ يُصِحَمَا أهَا غَغْرًا فَلَ تَسْطِي عَهُ وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا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 وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إن إِنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هشيما تذروه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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِيدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كما لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوَضَعَ الْكِتَابَ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً مَّا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَادًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً